بسم الله الرحمن الرحيم قد افلع المؤمنون الذين هم في صلواتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للذكاة فاعلون وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِمُ إِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَنَكَ تَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَأَمَنِ بَتَّذِ وَرَاءَ ذَلِكَ هُمُ الْآلِمِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَدِمَرَاءٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْتِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَلَقَدْ أَخْوَ لَقَنَا لَهُ ثَنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قَيْن ثُمَّ زَلَلْنَا وَنُطْفَ فَتَامٍ فِي قِرَبٍ مَّكِينٍ فقلَ قن مقفتَعَ قت فقلَ ق الع قت مضوات فقلَ قن المضاتَ إض فقلَ قَ للمضوةَ عض فك ص هَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ نَمَيْجِتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوَا الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكى النار في الأرض. وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شَأْنَا لَنَكُونَنَّ بِالْجَنَّاتِ مِنخِيرًا وَأَنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ كَثِيرَةً وَمِنَ الْأَنْعَامِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ الطُّورِ فِيهَا آتٌ بُنٌّ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ولكم فِي بنافع كثيرة ومنها تاكنون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد رسلنا نوعا لنا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره أفلا تتقون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 لا ان ظن منا ان كن ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين انه ان هو الا رجل بمزنه فتربصوا به ع O la surani bi ma kazabu Fe a haina idahi an sma فَإِذَا جَاءَ عَمْرُنَا وَثَارَتْتَ النُّرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ السَّيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنُمْ وَلَا تُخْوَطِبْنِي فِي الَّذِينَ الرَّوَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّبَ بَعْدَ أَنْ ذُوقْنَا الْعَذَابَ مُنْزَلَمًا مَّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُصَّلِينَ ان في ذلك لآيات وانكم لمبترين ثم انساءنا من بعدهم قروننا خرينا فارسلنا فيهم رسولا فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله وما لكم من اله غيره أفلا تتقون وقال الملع من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء داقنة وأترفناهم وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي عَايَاطِ الدُّنْيَا مَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ أنكم إذا لخسرون أيعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخوجون حياه حياه لما تعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوث وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين آمنت بالله صدق الله لا ضيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب انصرني بما كذبوا وانا ان قليل لا يصبحنا نادمين A akwaza بالحق mowan غثاء a للقوم الظالمين ثم hati من بعدهم ho gosa ما تسبق منهم وَت جَلَهاَا وَماَا يَستَخِرُون صَُّ أَصَ الن بُصُون تَتر كُمَا غَأَهُم تَوسُونُ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 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا آلِيًّا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا أَعْبُدُونَ فَكَذَّبُوا هُمَا فَكَانُوا من da kwanda مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ alaụmi ata du Waja al naban na mao yawaọmba a ya يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن ذي أمتكم أمة واحدة وَإِنَّهُ وَقُمْ فَاتَّقُونْ شَتَّتْ قَطْعُ أَمْ وَزْنٌ بَيْنَهُمْ زُبُرٌ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا رَادُّهُمْ فَارِعُونَ فَظَلُّوا فِي غَمْرَتِهِمْ حتى عين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 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وما نكلف لفن لا مسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يضمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تزعر اليوم إنكم منا لا تنصرون O decalaata tinto t le a con fa مُسْتَكْبِرِينَ a cobbicunão que فَإِنَّمَا يَدْبَرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رُسُلَهُ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيذُنَا مِنَ الْجِنِّ أَمْ الان واكثرهم من العقكار هوى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن بل تيناوهم بذكرهم فهم عن ذكر مرضون أم تسألهم خرجا فخراظ ربك خير وهو خير الزقين وإنك وَل صراطٍِ مُسْدَقِي وَإِن الَّذينَ لَا يُبِن نَ بِذَا خِرَةِ عَن الصّرُاطِ لَنكِبُ وَلَرَحِمنَاهُم وَكَشَفْنَ مَا بِهِم مِنْضُتَّْ لَج فيِي طُغِييانِهم يحْمَهُ وَلَقَدْ خَذْنَا هُمْ بِالْعَفَا فَمَا اسْتَكَانُوا رَبَّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فَعَفَّ بِشَدِيدِ نِفَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصُرَ وَلَفْئِدَهِ طَلِينًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي نَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتِ wala voti na pun laili wa afaana taqi duqoanumisna qala la gwnu na أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظُومًا إِنَّا لَمَبَعُثُونَ لَقَدَ وُعِدَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ لَوَلِينَ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 fa takun on ma binya di mana kuntukullinsha e wahu a yujiron wala yu joro a lahi en kuntum wau a yu jron wala yu joru a lahi en kotum talaamu أَلْفَأَنَّ تَسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُمُ الْحَقَّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون آلم الغيب والشهادة فتآل عما يشركون قل رب إما تريم ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان انا ان نريك ما نعدهم لقادرون اذا فاء بالتي هي احسن فنجئه نحن وَقُرْءِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ آدَاهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي قَالَ رَبِّ رَجِعُونِ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِعًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِنُهَا وَمِنْ وَرَاءٍ بَرَزَقُنِ دَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَمَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ Wa lawa ta mawanzin الَّذِينَ Ike na فِي nawasinron a Fosaron fi ja da ma di du na A la tako a tie tot le akon fa ko to a ton ka vi O رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْثَأُوا فِيهَا وَنَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ففير وَرحن وَآن تَ غير الائِمِين فَن غم فتغَتم سُخرك حتى صَك بزكن وَكُ مِن تَظعك إ جَزَتم لعم بماَا صابون انهم هم الفائدون قال كم لبستم في الارض عددا سنين وان لبثنا يوما او بعض يوم وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا بِسْمُ إِن لَّقَليلًا تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إله ناخ ولا برحان له به فإنما إثابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Wako wa be fi warama wa aan na